وتلقي بظلالها على أمن المجتمع الفكري والاقتصادي والاجتماعي بل القضية قضية مفصلية في نصر الأمة أو خزلانها مع أنها ذات أبعاد اقتصادية إنها قضية المكاسب والأرزاق والمعايش ونحن في عصر اختلط فيه الحلال بالحرام وقل من يتحرى للقمة عيشه حلالا والإسلام كما شرع عقيدة صحيحة وعبادة سامية تعبد المسلم لربه وتصله بخالقه كذلك ارادت السوق والاختصاص محرابا للقيم والأخلاق تحمى فيه الحرومات وتصان فيه الحقوق وتحفظ فيه الأموال وفق منهج قوي من ربانين وأوفوا, وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا والقضية بالرغم من هذا هي قضيه ايمانيه في المقام الاول كل واحد منا لا يناله هم كمثل ما يناله هم في لقمه العيش والقفه والملاح هاجس الجميع ومشكله الكل وتفكير العامه ولذلك دخل رجال السجون وباع بعضهم العمارات الشاهقه وتقلبت حال, حال كثير منهم إما ابتلاء من الله واختبارا وامتحانا وإما لأنهم تعجلوا الثمرة وأرادوا سرعة الغنى القضية قضية إيمانية لأن الرزق يقرر القرآن فيه بقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق أي هذه الحقيقة مثلما أنكم تنطقون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين يرزقكم ولا ترزقونه قل افى الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم وما انتم له برازقين وام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وان الخلق على امر المعايش يصادم ثوابت التوكل الذي اقام اهل الايمان دينهم وصلتهم وتوحيدهم وقوة اعتقادهم على هذا التوكل العظيم ثم نحن في عصر التقنيات نحتاج إلى ايمان العجائز ويقين الحبوبات ربنا ما شقال حنك نضيعه وراس جدود بين حجرين إن اهتزاز القلب وعدم ثباته واستقراره إزاء قضية الأرزاق والمعايش والخلف والخوف الشديد والقلق المفضي إلى أكل الحرام وإلى طلب الثراء والغنى بسرعة هو من إشكالات ضعف الإيمان ولكني لست بصدد معالجة هذه القضية بقدر ما جعلت المدخل الإيماني هو المدخل الصحيح للحديث عن أكل الحلال وعن تجنب الحرام في الأرزاق والمعايش وعن التنبيه عن بعض صور ذلك اولم يرد في شرعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به اولم يرد في شرعنا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام فقد استبرع لدينه وعرضه اولم يرد في يرد في سرعنا أن من تخلف أسباب الدعاء على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات الرجل يطيل السفر أشعز أخبر يرد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وقد غزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك اولم يرد في سرعنا أن نتحرى الحلالة في معايشنا وارزاقنا وان بعض الناس يستبطئ لا ي... لا يقتنع بواقعه ويستبطئ الغنى فيسرع وفي سبيل جمع المال فسد الذمم وضاعت القيم وفقد وازع الايمان والاخلاق وغاب الضمير في معاملات تقوم على الغش والغبن والغر والخداع فصار الكذب فهلو والنفاق شطاره واللف والدوران في السوق من لزوم الأمر حتى صار هذا كأنه جزء من معاملات الناس إن قضية الأرزاق والمعايش في شرع ربنا الحنيف قضية جوهرية والإنسان لا يخلو بعد الجلوس منا إلا وهو رب أسرة يمشي في مناكبها ويبتغي من رزق الله عز وجل ومنا من يأكل ومنا من يأكل ومنا من تحت ولاية والده الشباب واباء يضربون في الأرض يبتغوا لحلالة وإن الحلال يساعد على التنشئة الصالحة وعلى استقامة الأبناء وعلى صلاحهم وقد يفسد الأبناء نتيجة فساد طعامهم أو فساد شرابهم لأن ذلك يطمس البصائر وإن, ال وإن, القر وإن القرآن لما أراد المعاملات وفق منهج قوي أراد الاقتصاب والسوء محرابا للقيم لا غش ولا مماطلة ولا اكل أموال الناس بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا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 من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون ولذلك لو اردت ان اتحدث عن بعض صور الحرام سوف اركز على سته صور من صور الحرام اظن انها مشاعه وابدا هذه الصور بصور الموظفين الذي لا يتقن عمله ولا يقوم بمهامه ويتقاضى راتبا ومن خلال وظيفته تتنداح معارفه وتتسع رقعة, رقعة الاتصالات فتنهال عليه الهدايا في المناسبات ذلك لأنه موظف وهذا حرام في حقه يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن أبي داود من ولاه الله على أمر امتي شيء فكتمنا نخيطا فما فوقه إنما هو غل يأتي به يوم القيامة من جوعنا في مكان يحمي قوت الناس أو من أجل أن يقوم على أداء حقوق الناس ليس ذلك تفضلا منه إنه يتقاضى راتب هذا الراتب يأتي من ضرائبهم وأموالهم ومن عرقهم يعطو يعطونه إياه ليخدمهم وليقوم بواجبه بواجبه تجاه المواطنين المساكين ليس تفضلا منه ولذلك فكتمنا مخيطا فما دونه إنما هو غل يأتي به يوم القيامة صورة للورع أمام هذا الباب, في هذا الباب عظيمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين وجعل على بيت المال معيقيد وهو رجل من الصالحين وجد معيقيد درهما في داخل أسوار وحوش بيت المال فاخذ الدرهم وأعطاه لغلام لعمر طفل من أقفال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل به السرور على نفسه قال معيقيب فلما وصلت بيتي وقبل أن أخلع ثياني جاءني رسول عمر يقول عمر يريدك الآن قال قلت الأمر جلل فأتيت فجلست أمامه قال يا معيقيب أي سوء رايت علي أي سوء رأيت علي قال والله لم أرى عليك شيء قال ففتح كفه فإذا فيها الدره قال يا معيقيب تريد أمة محمد يوم القيامة تخاصمني في هذا الدرهم يا معيقين أتريد أمة محمد تخاصمني يوم القيامة في هذا الدرهم إن صور الورع عن أكل الحرام والتنزه عن ذلك لو أني قصصته عليكم لمقدت نفسي ومقدتم أنفسكم من, من, من, من, من دقة ما كان الموظف في ذلك العصر يقوم على هذه الدقة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجلس ويأتيه رجل وهو يكتب كتابا إلى أهل الولايات فلما انتهى والوقت ليل قال له أتيت في أمر يخصني ويخصك أم في أمر العامه قال ما هذا سؤال من يريد ضيفا؟ زول بجيك يقلب تقول له قال النصباح يعمل بزيت من بيت مال المسلمين إن كان أمرهم تركناه وإن كان يخصني ويخصك أدفعناه وتكلمنا في الظلام أي أي نفسية هذه النفسية المتجرده من الموظف الذي لا يقبل الرشوة وللأسف الشديد الرشوة عندها مسميات امسح له شنبو لا ما تمسح له شنبو ما لكم شنبو ما تمسح له تسهيلات كلام فارغ كلها رشوة في النهاية لعن الله الراشي والمرتشي والرائش قالوا يا رسول الله الراشي عرفناه الأدى والمرتشي عرفنا الجبل ما الرأيش قال الواسطة اجي إلقاه المغفين وداموا عاكسه يقوم يقول لي يا أخي أديوا حاجة يا أخي فوت أمورك يا أخي أديوا أنت بجه نفسك والله لحد الصباح تجيه فأديوا دع ذات ملعون ما أنال أي حاجة لا أدو قيط عطواطة ولا صدقوا لين بلاي أحنا كنت نشوف أزولك يا أخوان صلوا على الرسول قال له صل على الرسول أيو لا ده في العمل في شغل يعني قلوا صلوا على رسول ياخد ديو ياخد تنجيصة يا اخي ما تكتلها اخوانا صلوا على رسول الدين ده ملعون لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الرائش ده أنا مستغري فيه ياخد بدخلك شو جاي لنفسك لعنة مالك لك يا اخد الوظف أن طالما انه يتقاضى راتب لا تقول لي الراتب ليس مجزي اترك العمل هذا عقد المسلمون على شروطهم هذا عقد ان لم يكن مجزياً مخاطر العمل واخطر من ذلك الموظف الذي يذهب إلى الشركات ولانه يتعامل مع شركة معينه ويشتري لهم مبيعات يعطونه اجرا معين زائدا فوق الفاتوره حرام حرام لا اشك في ذلك ولو كنت تشك اخبر رئيسك واخبر موظفيك ومديريك قل انا اخذ كذا ولو هذه وهذه الوساطه لو تمت من غير موظف جازت ذول ما شغال مع موظف بيروز لشركة ويمشي يشيل ويبيع من ديل اليدهير وبيدو عمولة البايع والمشتري هذا حلال أما موظف قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول أي ذول شغال عامل في دولة بيديو هدية غلول حتى ولو كان خروف سمايه سماية حتى ولو كان خروا في سماية شغ... انت... انت مش ديل هما شغالين معك ما دع تظلمون لكنهم برضو داري تقربوا ليك يوم في السمايه سمعوا عندك سمايه جاب ليك خروف لو دول عندك دين رجعوا قولوا عرفتوني وين من اين مش هديه هما رشوه هدايا الرسول ما قال رشوه رشوه ذي حكمه براها هدايا العمال غلول اي انسان يعمل في مرفق من المرافق ونتيجه هذا المرفق تعرف على مجموعه من الناس خاصه عملاء يعملون معه أي يزول إديو هذية. حتى لو ما بروش فتي الريحة خروف سماية كله غلول لا يجوز وقال عليه الصلاة والسلام لعماله إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وكرائم الأموال حتى الموظف بتاع الزكاة هذا حديث لمعاذ رضي الله عنه أن لا يختار للزكاة أجمل البهائن وأن ينتقي أحسن الفحول من المرأة لا إياك وكرائم أموالهم سبحان الله التوجيهات النبوية راقية ترفق بالناس إياك وكرائم أموالهم وتفسير آخر إياك وكرائم أموالهم ما يعطونك اياه زيادة لك هل جلس في بيت أبيه أو أمه يقول هذا أهذي لي كما في حديث ابن اللتيبة الذي في صحيح البخاري ولما قال عليه الصلاة والسلام من ولاه الله على أمر أمة شيء فكتمنا مخيطا فما فوقه إنما هو غل ياتي بيوم القيامة قام رجل أنصاري قال عنه أنس كاني أنظر إليه قال يا رسول الله وليتني على أمر كذا وإني رددته عليك قال لما قال أنت تقول حتى المخيط نأتي به قال له من ولاه الله على أمر أمة شيء فليأتينا بقليله وكثيره أكد له الكلام ثاني ولذلك هذه بعض الصور في هذا الإطار الصورة الثانية من صور المعاملات الفاسدة والتي تؤثر حتى على مستوى الامه وتخلخل أمن المجتمع بتسليط الأعداء يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند وفي سنن ابي داود إذا تبايعتم بالعين. ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم تبايعتم بالعين في الأسواق وأمريكا امريكا تتسلط عليكم بالطائرات ما علاقه البيوع الفاسده والمعاملات الخبيثه المحرمه انها تدمر المجتمعات وانها تجعل المجتمع في صوره طبقات وتدل على أنانية الناس واستغلال حاجتهم بيع العينة باختصار الكسر بيع العينة ذا الكسر أن تشتري سرعة بأجل وأن تأتي وتبيعها لمن اشتريتها منه كاش بأقل منها هذا بيع العينة ويسمى أيضا بالتورق وقال عنه ابن عباس التورق أخية الربا اشترت منه شوال بمئة الف بياجل وشلت الشوال بعد شهرين بيسدد له جيت عند دكان او بتاع دكان جنبه بيتواصل وممكن المساله تكون في صوره عصابات في الاسواق يقول له اشتري مني ب ثمانين يشيل الثمانين كاش ويمشي وبعد شهرين حيسدد 100 الف هذا بيع العينه وهذا اذا وجد في مجتمعاتنا تاكد ان اعدائنا سيتسلطون علينا واننا سنذل اذا ادركت أن الأمة مسلسلة في أخلاقياتها فإذا اختل المسجد اختل الشارع وإذا اختل الشارع اختلت الجيوش وإذا اختلت الأسواق اختل أمن المجتمع وتسلف عليه أعداء ايها الأحبة بيع العينة حرام والتورق حرام قال ابن عباس سلع درهم ودرهم وبينهما سلعه وحريرة أنت في النهاية دار الثمانين ألفا لو قلت لات ثمانين ايه تمانين لي برجع لك مية ثلاث بيقول لك ربا تقول لات شوال بي مية واتبيع علاو بي ثمانين معناها انت شلت ثمانين ورجعت مية ألف هذا هو علم الربا واختلف العلماء اذا تم البيع لآخرين زوج كسر عن آخرين لا يعلموا انه انت كاسر ولا ما كاسر لكن بيكسر البضاعة معروف من السعر انت بتعرفه بضاعة منى ملايين ايه بيعليك بعشياء بملا... بي اقلة ده معناه كاسر ولكن قد يكون فيه شبهة وليس بحرام إذا بيع هذا هذه البضاعه لآخر وكشرت أما الذي يكسر البضاعه إن أراد السيولة وقصدها هذا تحايل على الربا لأنه في النهاية أراد الدرهم والدينار أما إذا امتلكها ثم باعها بما هو أقل فيما يسمى فقها بالوضيعه أي وضع سعرها وباعها أقل بأقل جاز له ذلك ولا يحرم والصورة الثالثة من صور المعاملات الفاسدة صور المسابقات التي تأخذ طابع القمار والميسر وهي أي مسابقة يدفع فيها الانسان شيء ويبدأ يشارك فيها وتلقى القرعه وواحد يطلع بعربيه والبغية يطلع بدون حاجة أو بأشياء ما عنده قيمة هذا قمار وميسر لا اشك فيه حرام حتى التي فيها التلفون مع تعاقد بين الجهة التي تعطي الجائزة ومع مع مع الشركة المالكة للتلفون من أجل زياده قيمة الاتصالات يشترك كثير من الناس يعتبر دفع شيء وفي النهاية تُلقى القرعة ويفوز واحد هذا عين القمار والميسر ولتعلم خطورة هذه المسائل في حياتنا يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق لو بالهضار قلزوا تعالى نلعب قمار وما لعبه يلزمه ليكفر عن اثم كلمة قمار بالتصدق فما بالك بمن, بمن قامر حقيقة وفعل إن قمار عنده شركات كبرى قمار عالمي على مستوى شركات منتشرة أحيانا أشياء وهمية انت جيب زول. رصيد ما عارفوا لك في كتة وداك يجيب زول ده شو ده ده قمار أنا ما أشك فيه لا أشك أن هذا قمار فهذه الصور من المسابقات الموجودة اللي بيقطعوا له كابون وبيدفع فيها زول شيء ده يدفع وده يدفع ملايين بيجيبوا ثمن العربيه تلتمية مره كون يطلعوا ثلاثه أربع عربات يوقفوها في صينية بري شو يعني ما بتاثر معهم الحاجة في النهاية هم الكسبوا هذا لا يجوز هذا حرام هذا ضرب من ضروب الميسر والقمار الصورة الرابعة من صور المعاملة المعاملة بالفائدة وهذه أوضح أنواع الحرام أيما قرض جرى نفع فهو ربا ومن زاد أو استزاد فقد أرباء أما الربا لا أود أن أتحدث عنه كثيرا لأنه لا تغني فيه بعض خطبة الربا صروفه وصنوفه وأشكاله وأنواعه يحتاج إلى خطة كاملة بل يحتاج إلى سلسلة من الدروس ليجلس الناس ويعرفوا أنواع وصروف الربا وأتحدث عن ضرب من ضروب الربا المشاعب من الناس في بيع العملات وينبغي أن يفرق زول أداك الفريان قالت وصل لي أهلي وصلت علي أهلك ما في حرمه زول قال لي دع تشتري منه عملة او هو داري دي ريالات وانت تديه جنيهات سودانية اذا اتأخرت ساعة ربا لقولي عليه الصلاه والسلام لا تبيع الورقة الا يدا بيد وهاء بها دون ما نظرة ما في بكرة بيع العملة ممكن دولار بعشر الف ما في مشكلة لكن يكون في الحال كان شتى منه مئه دولار وقلت له جبلها الجروج باكل الجنيهات السودانيه حرام في الحال هذا هذا ربا وهذا ما يسمى بربا نسيئة النسيئه هو ضرب من ضروب الربا والربا حرمته كبيره وكل المال الحرام عموما يقول عليه الصلاه والسلام لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له لا يمكن الجمال بتحرام تجيب ودخل عن نفسك محبا ينحق الله الربا ويربي الصدقات فيتصدق من أو يتصدق منه فيقبل منه أي لا يقبل منه أو قال عليه الصلاة والسلام أو يتركه من خلفه لورثته كان زاده إلى النار المال اللي يدخلت بالحرام بورك ده ده يدرك النار طوال رصمه كان زاده إلى النار وإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن وإن الخبيث لا يمحو الخبيث انتهى حديثه عليه الصلاة والسلام الذي أورده البيحقي في شعب الإيمان إن هذه الأحاديث تحذر من كذب الحرام ولا سيما الربا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لدرهم درهم من الربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من بضع وثلاثين زنيا أخرجه النساء وصححه الالباني وقال عليه الصلاة والسلام الربا بضع وسبعون حوض كم سبعين درجة أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام أجل درجة في الربا إذ كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام أعوذ بالله إن الربا خطر خطر على مجتمعاتنا يقتل الفضيلة يجعل الإنسان في ناس يفتغل يقول لك أنا بدي الناس وفي النهاية يبرجوا لك أنا مآل هذا الإنسان في الدنيا قبل الآخرة أستطيع أن أحكم عليه أما الآخرة فلا أتكلم فيها أحكم عليه قبل أن يذهب إلى الآخرة في دنياه إذا أصر على الربا مآله إلى الدمار ونهايته إلى الخراب وإلا ما قال تعالى يمحق الله الربا مهب والله مرض في جسمه ينفق هذا المال على جسمه ولا يستطيع أن يشفى أو أن, أو أن يصح وإنما هو في سقم دائم هذه صورة أيضا من صور الكسب الحرام المشاع المنتشر في كثير من المجتمعات أما الصورة الخامسة أو السادسة من صور أكل الحرام في مجتمعاتنا هو ما يقوم على المماطلة قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم شخص عند مال ولا يود المال لأهله هذا ظلم قال عليه الصلاة والسلام من اختطع حق امرئ مسلم بيمينه ويمينه إما يحلف وإما جلع لأن اليمين بيطلعوا بيها واليمين بيحلف بيها إما بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك حتى الشيء اليسير ومن ظلم مسلما في شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامه بسبع اراضين ولعن الله من غير منار الارض الحد عشان يخش على جاره ومطل الغني ظلم الذي لا يرد الحقوق الى اهلها وهذا حدث عنه ولا حرج الشيكات التي تكتب وتاخير هذه المسائل قد يكون الانسان فعلا معسل ولكنه قد يدخل نفسه فيما لا غنى فيما هو غني عن ذلك بأن يزج بنفسه في معاملاته هو يريد الغنى السريع والسراء, والسراء الكبير يستعجل لذلك ولذلك هذا ضرب من ضروب الحرام والحرام الذي يأكله الناس بدون قصد قد يكون كثير. وقد يكون اكل الحرام بسبب عدم المبالاه كما ورد في حديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم لياتينا على الناس زمان لا يبال المرء ما أخذ من هذا يعني المال ام من الحلال ام من الحرام لا يبالي ولياتينا على الناس زمان ياكلون فيه الربا عيانا ربا عديم 100000 ب مئة وخمسين ربع بيع الشيكات انا من واحد سألني والله اتخلعتها قال لي يا خاسبع انا بدوننا ناس الحكومة شيء بـ مليون لكن بيسلوا الروح الزول ولحد ما زول يدفع وكده وبياخره بيمشي لذول في السوق يقول له تشتري مني الشيك يقول له جدا لكن بيسعي الأقلة لانه ارحمش اتعب واكوس الحكومة في 900 مليون 800 مليون ده 900 مليون الشيك ومشي يكوسنا الحكومة بصليعة 900 مليون عين الربا والحرام مال بمال وأكثر هذا مال بمال مال بمال مع تساوي السلعة والعملة لو دولار بدولار مئة دولار بمئة وخمسة دولار ربا لكن مئة دولار بألف جنيه سوداني ولا سلطة ألف جنيه سوداني ما في أشكال أما جنيهات 900 مليون بتمميه مليون هذا عين الربا وهذا ضرب من الضروب المشاعه الموجوده في مجتمعاتنا ايضا وهذا ينبغي أن ينبه عليه ولو اني اردت ان اتحدث عن ضروب المعاملات الممنوعه شرعا التي قد يكون فيها ضرب من ضروب أكل اموال الناس بالباطل كبيع العربون بيع العربون الذي حرمه جمهور العلماء على الماليكيه الذين قالوا بأنه حرام لأنك مشترم كيف تستحيل ماله لم تعطيه في مقابل المال منفعه وتلا الإمام الشافعي وأحمد في العربون قوله تعالى ولا تاكلوا أموالكم بينكم ما مشترم منك تأكل الجروش كيف ما ترجع له كيف هذا لا يجوز واقرب الى إلى حرمتي لو اني أردت أن أتحدث عن أبوابي وصنوف المحرمات من المعاملات والبيوع لطالبنا المقام ولكنه فتح لملف خطير أشعر أن الأئمة لا يطرقونه على المنابر والمساجد مع أن الناس حياتهم اليومية بيع وشراء وطعام وأكل وشرب ومعاملات وصنوف من المعاملات أحيانا المعقدة أحيانا أسمع في الفتوى لمستفث يستفث ببعض المعاملات المعقدة ما أختار معها ولا أجد لها فتوى أو لا والله كلامك ده في كتب العلم ما فيه ما تجد رجعك لكتب الفقه اللي قلت ما فيه يعني في معاملات معقدة جدا ولكن المخرج في ذلك كله سؤال أهل العلم واسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى وأن يجعلنا ممن يتحرى الحلال ويجتنب الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أختم خطبتي بثلاث توصيات لتكون خلاصة الحديث عن الحلال والحرام فطالما أن بابه واسع والمعاملات متجددة وقواعد الشرع الحكيم مثبته ومتينة ومقعدة فإن, فإن توصية الأولى في هذا الباب أن يتحرى أهل السوق والتجار الحلال والحرام بمعرفة قواعد الشرع في هذا الباب اصول المحرمات في الشرع وأن يعرف القواعد التي تبنى عليها المعاملات فقد كان عمر رضي الله عنه لا يدخل التاجر للسر ما لم يعلم فقه البيوع لا نريدهم في مجال البيوع علماء أو مختصين أو فقهاء ولكن أن يعرفوا أقل شيء القواعد الأساسية وأن يعرفوا الكليات الجامعة لقضية المعاملات والبيوع حتى يسلموا أيها الأحبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان في يوم جائع أتاه غلام له هذا الغلام أتى بطعام ووضعه فأكل منه أوبكر رضي الله عنه اللقمة الأولى وبدأ يتجاذب أطراف الحديث مع الغلام قال له يا غلام من أين أتيت بهذا الطعام قال كنت قد تكهنت في الجاهلية تكهنت الكاهن البقر الكف والفنجان والبيعمل وبيدو على ذلك بياض مدوه البياض زمان لاقاه بعد فترة لقاه قال يا أخي أنت البياض له قام مدوه البياض دخل السوق جاب أكيد أدخل أبو بكر رضي الله عنه الصديق يده في فمه وجعل يتقي يتقي, يتقي إن إخراج لخمة صعب أمر أمر بالغ في الصعوبة حتى تقيع ثم قال لو ابت ان تخرج الا ومعها نفسي وروحي لفعلته اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي جسم نبت من سحت فالنار اولى به انه التحري تحري الحلال والحرام وكانت عمره زوجة حبيب الازمي امراه صالحه تعين زوجها على الحلال وانا اعرف كثير من الناس معادلهم طيبه جاءني فترة قبل في غضون الاسبوع الماضي قبل أسبوع شخص أعرفه رجل طيب من أهل الخير ومن أهل الصلاة في المساجد ولكنه اختلس ولكنه اختلس كان محاسبا أو موظفا في الخزينة اختلس قلت له ولكن أنت رجل طيب سبب ذلك ولده وزوجه لم يرضوا بحاله دارين سيفهم يجب لهم وين فجأة حفر السايفون شال من قروش الخزنة حفر السايفون شكبها شوية ثاني دارين البدا تلد بدلا مع رجلي يقوم بالأمر المرقى التائلة تولد في مستشفى خاص مستوصف ما عنده تحت ضغطها ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم اولاده دفعوه دفعوه مش قالت لهم سدسري ويضغطوا في البيت هو لا يستطيع يرضى بقسمته ولا يستطيع ان يواجه المراه يقول هذا حالي وانا والله لا ادخل درهما من الحرام علي ما قال هكذا اخوانا شوفوا الدين مش الصلاه الدين تحت الحلال والحرام يقول ابن ابي الدنيا في كتابه الورع لترك دانق تعال فدانق الدانق أقل وحدة في الدرهم يعني من لا لدرك دانق أحب فيما حرم الله أحبه إلي من خمسمائة حجة من ليم في الحرام والتحرز منه والامتناع تدخل عليه ده قال أحسن لي أمشأ حج خمسمائة مرة في ناس بيحجوا خمسمائة مرة وبيابلوا السوق خمسمائة مرة ما ينفع لترك دانق مما حرم الله احب الى نفسي من خمسمائه حجه يا اخوان الدين الحلال والحرام الدين دع ما يريبك الى ما لا يريبك الدين الاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس الدين يربي فيك الشعور الذاتي والاحساس الداخلي بانك ترفض هذه المساله ليس لي لي لي لي لي خوفا من الناس أو أن تطرد من الخدمة إنه شيء في دواخلك بنته القيم واحاطه الإسلام بسيات وتربيت عليه منذ الصغر تجد الحرام تمتنع عنه تتعفف عنه وهو في متناول اليد بدون رقيب من شرطة ولا مسؤول وراء رئيس إنه إحساس الخوف والخشية من الله هذا الدين هذا هو الإسلام الحقيقي الذي ينبغي أن يتجسد في سائر مفردات حياتنا في جميع أنماط سلوكنا من خلالي وفي مجالات شؤون إدارة حياة المسلمين اقتصادهم وسياستهم وإدارة حكمهم أن يكون الحاكم ورعة وأن يكون الشرطي ورعة وأن يكون الطبيب في مستشفاه ورعة لا, لا يقابل المرضى متأففا متأففا حمقا مغتازا وبتعال وكبرياء أنت أجيل أنت أجيل عند هذا المسكين الذي أتاك ينبغي أن تقوم إليه وأن تعالجه إلا قدم استقالتك وافتح يا براك تمشي اما أما تكون في مستشفى وتأخذ مرتب وتتأفف وتتعفف وتترفع عن المسلمين هل هذه أخلاقهم؟ هل هذا هو دينهم؟ هل هذا في الغرب موجود؟ إن الغرب الذي ينتصر علينا بدباباته ويسحقنا في سجن أبو غريب بكهربائه وتجريد المساكين هذا تأكد مئة المئة أن هؤلاء عندهم جوانب من القيم الموجودة في بعض جوانب حياتهم وهي جوانبنا وهو ديننا مما سرق منا ولم نستطيع أن نعمل به ولذلك أولا لا بد من التحري ثانيا لا بد من طرق أبواب الرزق الخفية إن أردت الرزق الوصية التوصية الثانية أن تطرق أبواب الرزق الخفية إن لرزق أبواب من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لكن الناس عندها شك يقول لك أنا حسك من الجمعة دي طرحتها لحد الجمعة الجاية قعدت أستغفر الرزق بجيني مما قلت كده مبجيك لأنك ما مقتنع أول حاجة بتتعامل مع المسألة بنفسية وهزوزة يا أخي رسولك قال ليك من لزم الاستغفار ورب العباد قال ليك الاستغفار بيجيب الرزق تاني الشكر فوق شنو تعمل طوالي ومن يتق الله ده باب باب تاني باب من أول الرزق سبحان الله آية من يتق الله يجعل له مخرجا وردت في آية الطلاق الطلاق مشكلة كبيرة مشكلة اجتماعية تشعر فيها المرأة بالضيء وقد يشعر فيها اهلها بان امراتهم وفتاه وبنتهم القيت وان المستقبل امامها مظلم نزلت الايه فارقهن بمعروف فاذا بلغن اجلهن فامسكهن بمعروف او فارقهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والتوصية الثالثة التي أختم بها خطبتي بعد أن تتحرى وأن تسأل وأن تتعلم كتاجر في السوق قواعد الشر ما يساعدك لا بد من الرجوع إلى العلماء في كل مسألة أي مسألة من مسائل السوق استلمت فيها أضرب تلفون قلوا أفتوني يا خنا المعاملة المعينة أبيع ولا ما أبيع أشتري ولا ما أشتري ما ما ما ما ما ما, ما والسؤال دلالة على التحرز دلالة على التحرز معناه زور متحرز يقول عمر رضي الله عنه لا لا يترك الحرام إلا بأن تترك لا ينال الحلال إلا بأن تترك تسعة عشاره من أراد أن يتجنب الحرام يترك تسعة عشار الحلال حتى يتجنب الحرام أسأل تخذي الحرام الحلال العشرة تخذي تسعة عشاره أي حاجة فيها حتى لو حلال أبعد منا شكت قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرى حول الحمى ألا إن لكل ملك حما وحمى الله محارمه لا ينال الحلال إلا بترك تسع عشاره ولما سئر الحسن البصري على الرجل يأتي بالحرام وينفقه في الحلال قال كمن مطخ الثوب الأبيض بالبول جلابية بيض سمحة بعدك جكسح في أبول ماذا تغني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة لا بد من السؤال عمرة زوجة حبيب العجل توقظه في جوف الليل قال الله اداك مرة زيدي يكون ربنا أراد دي خير كتير مرتك تعينك تصحي في جوف الليل تقول يا حبيب قوافل الصالحين مضت وزادنا قليل لا يبلغنا والنوم الذي ينتظرنا في القبور طويل قم يا حبيب نصلي لله سويا يتلقى يا حبيب قوافل الصالحين مضب وزادنا قليل لا يبلغنا مش الزاد الفدفريزر ولا اللحمة في التلاجات ده ما الزاد ده ما اللي بتقوله وزادنا من الطاعات والحسنات وأعمال الخير والبر قليل لا يبلغنا والنوم الذي ينتظرنا في القبور طويل حبيب يسمع الكلمات ينطفق نحسان وتعبان يقوم خائف كلام اهز الحجر اهز القلوب المؤمنه يقوم يتوضا وحافظ القران هو يصلي بها يؤذن اذان الفجر يذهب الى المسجد يصلي بهم امامهم ويرجع الى البيت فاذا اراد ان يخرج للعمل المحاضره الثانيه يوميا يوميا, يوميا بتذكره يا حبيب اتق الله في معاشنا أطعمنا الحلال وجنبنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار يا حبيب اتق الله في معاشنا أطعمنا الحلال وجنبنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار لو وجدت مرأة تذكرك كل مرة أنت تتحرى الحلال فلا بد من العمل بهذه التوصيات سؤال العلماء وتعلم القواعد وطرق أبواب الرزق الخفية التقوى والاستغفار والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم باب من ابواب الرزق يفتح الارزاق وقص على ذلك ابواب كثره الارحام من سره ان يبسط له في رزقه وينساه له في اثره فليسر رحمه لكن دايرين الشيء جاحس حظيره الدواجن بالجب الاستغفار الاستغفار يعني يجي كيف رزقي بيجي كيف قول لي يا شغل أمجاد الأيام دي الأمجاد نافعة أو جيب لي دي راس الجدوى نعمل لنا مصنع بيت صلصة ولا أقول لك كلمني والله الأيام دي قالوا البيت سعر مرتفع نعمل لنا دواجن وهكذا ده الكلام حاضر زي ده ولكن والله هذا هو الحاضر هذا هو الحاضر قال عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يجعل عمله كله صلاه عليه قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك باب من ابواب الرزق صله الارحام بهذه النيه باب من ابواب الرزق اسال الله تعالى ان يفقهنا في ديننا واساله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب الينا الإيمان وان يزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وان يجعلنا واياكم من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم اغذنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أن اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك لا يسألكهما إلا أن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقين الصلاة.